ولكن ما معناه فديع بمعنى فاعل يعني فعيل فعيل بمعنى ما له مفروض يعني بديع بمعنى مب لا نعم مبدوش دع بمعنى مبتن فعيل بمعنى مفعل طيب لها نضيف له العربية عيسى مثل ولا الش... الشاهد نعم صلى على نعم قسيم لا يعني طه بمعنى مقتول صحيح لا عليم بمعنى مولم. عليم بمعنى مو سميع. سميع بمعنى مسلم طيب صح سامة. لا بمعنى مسمع بمعنى مسمع وعليه قول الشاعر مسمع؟ سميع بمعنى مسمع من بطيئة أم من من السمير بلعب أينه؟ فمن ريحانة الداعي السميع يعني المسلم يأرِيقني وأصحابي هجوم إغلاطًا إغلاط الخلف مثلاً لا لا الأخ اللي وراه إغلاط معصي يأرِيقني وأصحابي هجوم السميع بمعنى المسلم طيب وبديع السماوات والأرض بمعنى مبدعهما على غير مثال موجودهما على غير مثال سبب الغرض من هذه الجملة. ماذا الله أعرض من قوله بديع السماوات والعرض؟ ماذا الله من هذه الجملة؟ بديع السماوات والعرض ماذا الله أعرض منها؟ من يعرف؟ الرد على من قالوا إن الله اتخذ ولداً يعني إن اللي قادر على إبداع السماوات والأرض قادر على أن يخلق ولدًا بدون أب لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله ونبوه جاء من أم فأين أبوه قالوا أبوه الله الملائكة من جن قالوا جناس الله الله قال بديع السماوات والأرض يعني والقادر على بدع السماوات الأرض قادر على أن يخلق بشرا بدون بدون أبن طيب قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له يكون, يكون الشمسان مش معنى إذا قضى إذا أراد قضاء نعم هل يأتي الفعل بمعنى إرادته مثل إذا فهمت تبي من القرآن نعم إذا قمت تغسل نعم وقوله فإذا قرأت القرآن فأصله. فأصله. فالساعد الله أي أردت قراءته طيب ما الدليل على تأويل قضاء بمعنى أراده ما هو الدليل على أن قضاء بمعنى أراده أن يقضي لأنه بدليل من القرآن لأن القرآن يفسر بعضه وبعض وأنا جيد لكم الآية من القرآن دليل. من الآية من الآية من الآية عافة <تصفيق> العلم النسيان الله رفه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على أن نقول لكم يصلح النجع القضاء ليس بمعنى أراد بل بمعنى فعل شيئا فإنما يقول له عند فعلكم فيكون يعني أنه إذا قضى شيئا فإن ذلك ليس أمر شاقا عليه نعم ليس لي ليس لقضائه لي إلا أن يقول كن فيكون طيب في قوله فيكون قراءة هما الرحمن أم حضر لا لا بواقع. لا سلامه فيكون فيها القرآة ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ طيب في النص فيكون ايه؟ جوابا للعمر او على تقديد فعل شرط محدود فهو يكون والثاني فيكون معرض ايه على تقديد السنة اي فهو يكون وفيكون فيها قراءتان النص فإنما يقول له كن فيكون وقراءة الثانية فيكون فعلى قراءة النصب تكون جوابا للأمر كن فبسبب ذلك يكون تكون الفعل السببية وعلى قراءة الرف تكون على الاستئناة أي فهو يكون إذا قرره كن فإنه يكون ها؟ طيب كل هذه تامة ولا ناقصه عبد الله تامة وش السبب اود ان التمام احسن من النقص ها عجيب. صحيح طيب طيب إذن أجلنا نكمل الآية إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا هنا القضاء كوني أو شرعي نقول إنه كوني. كوني القضاء كوني وقضى يحتمل أنها بمعنى أراد أن يقضي كما يدل على ذلك قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقوم إذا أراد شيئا ما قال إذا قضى شيئا قال إذا أراد والفعل يطلق على إرادته المقارنة مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله <تصفيق> وإذا قمت إلى الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاق قال أعوذ بالله من القبث الخبع أي إذا أرد دخوله طيب وقوله أمرا أمرا واحد الأوامر أو واحد الأمور واحد الأمور يعني الشؤون أي إذا قضى شأنا من شهونه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يصعب عليه فإنما يقول له كن فيكون كلمة واحدة كن بدون تكرار نعم فيكون يكون على ما أراد الله يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى وقوله فإنما يقول إنما هذه أداة حصر أي ما يقول له إلا كن وكن هنا تام أي يحدث أو حد يعني حدث يحدث يحدث فهي تامة ويكون ايضا تام أي, أي فيحدث كما أمره الله سبحانه وتعالى والغرض من هذه الجملة أيضا إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بابن لله لأنه كان بعي شيء بازدواج بين مريم وبين الله جل وعلا كلا ولكن الكلمة كن قال الله عز وجل إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم آدم خلق من غير ولا أم خلقه من تراب ثم قال له كن أي كن بشرا فكان فالذي قدر على أن يخلق آدم بدون أب ولا أم يكون أقدر على أن يخلق بشرا بدون أب من أم بلا أب وقوله سبحانه وتعالى فإنما يقول له كن فيكون منذ إذا أردتم لذلك فاقرؤوا قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم هم بالساحرة زجرة واحدة يزجر بها الخلائق كل الخلائق التي أعدمت وفنيت منذ خلق الله إلى يوم يزجرها الله مرة واحدة على أن تقوم حية، فتقوم. وشف فإذاهم بالساهرة إذا خجائية كما تعرفون والخجائية تدل على المباشرة والتعطيب، فإذاهم بالساهرة هؤلاء الخلق من يحصيهم؟ ما يحصيهم إلا إلا خلقهم على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وكبرهم. وصغرهم بكلمة واحدة، الحمد لله العظيم، إذاهم بالساهرة على ظهر الأرض. هذا دليل على كمال قدرته جل وعلا وسلطانه وعزته وأنه إذا أراد شيئا لا يمتنع عليه. يقول له كن فيكون. فكيف تقولون أين من أين يأتي عيسى؟ من أين تأتى الملائكة؟ نعم بهذا. ليس يكون الآية فيها دنيا على إفطال هؤلاء هذا القول من عدة أولئك أولا سبحانه ثانيا له ما في السماوات والأرض وثالثا كل له قانتون ورابعا فديع السماوات والأرض بعد. وخامسا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون خمسة أوج كلها تدل على بطلان دعوى هؤلاء الذين يقولون إن الله اتخذ ولدا بحجة أن هذا أمر لن يكون إلا أن يكون ولدا لله نعم طيب فإنما يقول له كن فيكون قالوا اتخذ نعم, نعم. أشياء ما مثل مثل المواحدة المواحدة. و... أشياء ما إيه؟ هل فقط اللي مبنية شيء؟ من قال إنه ما خلقت عليكم؟ بس في ستة أيام. طيب ستة أيام هي تتكون شيئا فشيء. يتكون شيئا فشيء. انتهت بستة أيام كل شيء يتكون لا يكون قد قيل له كل, كل شيء خلقه من تراب ثم قال له كن فيكم الآية إنما أمره إذا أراد شيئا وكل الكون مراده خلقه في يدي وقال له كن. أكيد. نعم. صحيح لكن مع كونه مخلوقا بيد هو هو بالكل بالكلمة أيضاً، ثم قال له: كن فيقوم. تعقيب يدل على نعم أصل الخلق الآن تكوين آدم بيد الله عز وجل تكوين آدم بيد الله عز وجل. لا شك أن الله أراده نعم إنما نعم القول قد, قد لا يقول إن... له, يكون أن... أن له يكون إلا بعد أن أتم خلقه بيده ما قال له كن إلا بعد أن أتم خلقه بيده ويكون الخلق والتكوين باليد بدون أن يقال له شيء نعم ويكون كونه إنسانا بشرا بقول يكون طيب ما أعرف شيء نعم. ما أعرف ما... شيء طيب الله سبحانه وتعالى كتب. المسائل الشرعية ما ما هو قال لكم حتى القرآن كله ما قال لكم القرآن تكلم به ونزل به تبي كلماته مو يقول هي نفسه كلمات هي نفسها كلمات هاي لا ها طيب أي الكتاب من كلمات الله هذا تعتبر التوراة من كلمات الله في فرق يتكون نعم يتكون شيء جيدا لأن يكون الله العقبي فهذا أنه نعم. يكون ثابتا إذا أراد أن كل شيء يريده فيقول كن مثلا هذا الذي يتكون الجنين نعم. أراد الله تعالى أن يكون نطفة فكان قال كن نطفة فكان ثم عالقة ثم إلى آخر ثم بعد ذلك أنشأناه خلقا آخر كل شيء فإنه مراد لله سواء كان متطورا أو حادثا فجأة ولا أعرف في هذا أنه شيء أن يحدث فجأة هكذا إلا بتطور تطور لأن من سنة الله تعالى التطوير في الشرع وفي القدم كل شيء لابد أن يكون له تدريج حتى يتم وينتهي وعندنا الآن عموم إذا قضى أمرا بكل أمر فهو مقضي له فإنما يقول له كن فيكون هذا ما يمكن يخرج من هذا العموم إلا شيء نعلم علم اليقين أنه خرج منه وصحيح أن آدم خلق الله تعالى له باليد ما نستطيع أن نقول إن الله تعالى كلما أراد أن يخلق شيء منه يقول له كن ما يكون ما, ما نستطيع هذا قد يكون الله سبحانه وتعالى في أنشأه بيده على ما يريد ثم قال له كن أي كن بشرا سويا وأما حديث أجعل من خلقته بيدي كمن خلقته بكلمتي هذا يجب أن ننظر فيه فلا أدى عن صحته إن شاء الله هذا حقه قلنا ما, ما ربنا تركه نعم طيب مش فهده وقال الذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لو لا الله أو تأتينا آية هؤلاء المكذبون للرسل والمراد بهم من في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل قوله كذلك قال الذين من قبلهم الذين لا يعلمون هم الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فاقترحوا اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أشياء جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم منها ومع ذلك ما آمنوا بها فدل هذا على أن اقتراحهم إنما هو تعنث وعناد وليس لقص الوصول إلى الحق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم مما اقترحوه قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله هل يلزم انتفاء صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لانتفاء الآية التي طلبوه وهو تكريم الله لهم لا يلزم لأن الثابت لا يتعين بدليل واحد بمعنى أن الأشياء قد يكون لها أدلة متعددة فتبوت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوقف على هذه الآيات التي اخترافوها ما دام أنه قد أتى ب... بآيات أقوى منه، نعم ولهذا من القواعد المقررة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين. لا يلزم لا, لا يستلزم انتفاء المدلول لماذا لأن المدلول له أدل المتعدد إذا قدرنا أنه لم يثبت بهذا الدليل فقد ثبت بدليل آخر إبراهيم لما جادله له الذي قال أنه أحيوه أميت نعم جاب دليل آخر إن الله يأتي بالشمس من المشتق فأتي بها من المغرب المهم أن الذين قالوا لولا يكلمون الله نقول تكليم الله سبحانه وتعالى لكم لا يستلزم وجوده صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ولا انتفاعه عدم صدقه ولا انتفاء عدم صدقه لوجود آيات وأدلة أقوى مما زعل فكونكم تقول لا بدي يجينها الآية دي هذه ما غير مسلم مدى موجد آيات دالة على صدق فطلبكم هذه الآية المعينة نعم هذا تعمد مثل ما لو طلبت من إنسان الحاجة وجابه لك وقلت له أنا ما أبي إلا من فلان وينفس الحاجة. وإيش معنى هذا؟ معنى هذا التعم أم أظوبك حصل؟ أم كنت تعمت في كذا وكذا بدون سبب؟ وهؤلاء بدون سبب؟ لأن تكلم الله لهم لا يريدون بذلك تشريف الله لهم بالكلام. ما يريدون هذا؟ لو أرادوا هذا لقلنا إنه طلب معقول. لكن ماذا يريدون به؟ تعديس. يريدون به. إثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا إن كانك صادق خل الله يكلمون أردتم من لا؟ أنا أقول الآن لو كانوا طالبوا أن يكلمهم الله تشريفا لهم لكان طلبهم معقولا نعم لكنهم طلبوا أن يكلمهم الله لتثبت بذلك ها؟ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول هذه هذه الدعوة منكم تعند إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بأمر أعظم هذا كذلك قالوا أو تأتينا آية سبحان الله عنه أو تأتينا آية كأنه ما جاءهم آية على على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من من من الجفود الأول تعند والثاني جفود الأول تعنت كونهم يغفركون شيء معين يقولون نجبوه لما نؤمن والثاني جهود وإنكار أو تأتينا آية لأنهم ما شووا في الشك نجاعتهم آيات عظيمة أكبر آية نجاعتهم هذا القرآن قال لهم الله سبحانه وتعالى عليه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل ائتوا بسورة من قدروا، ها؟ إذا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم لا، لو كان من محمد أك استطاعوا أن ينكتب مثله لأنهم مثله وإن كان هو أفصح بسبب مانة عليهم من الوحي إذا أو تأتينا آية نقول هذا الأخير الاقتراح الأخير لا شك أنه تعود وإنكار لماذا؟ لأنه قد آية بل آيات قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك أي مثل هذا القول قال الذين من قبلهم وعلى هذا يكون مثل قولهم توكيدا لقوله كذلك أي مثل هذا القول قالوه واخترحوا اقترحوا من قبله قوم موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر ولما نؤمن وذنى الله عيانا وإلا ما نؤمن لك هذه فهذه داب المكذبين للرسل ينكرون ويقترحون وقد أوتوا من الآيات بأعظم مما اقترحوا قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم والغرض من قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم الغرض من هذا تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام قل لا لأن الإنسان المثاب إذا رأى أن غيره أصيب فإنه يتسلى بذلك يتسلى بذلك وهذا أمر معلوم ولا لا؟ أفرض مثلا أن لصوصا هاجموا على بيوت فسرقوا من إنسان مئة ريال طبعا أنه لكن لما أصبح قال الثاني سرق مني مئتين وش سيد تهون عليه تهون عليه كثيرا نعم الخنسة لما مات أخوها صخر، قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسل والله تعالى يسلي رسوله عليه الصلاة والسلام بأن هذا القول الذي قيل لك قد قيل لمن قبلك كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قال الله عز وجل تشابهت قلوبهم الأولون والأخرون قلوبهم متشابهة في رد الحق وإبطاله والعناد والتعنت والجحود من أول من أول ما بعثت الرسل إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام بل وإلى يوم القيامة فالقلوب قلوب أهل الكفر والجاهد بالله والعناد متشابهة إنما يختلف الأسلوب الموضوع واحد لكن الأسلوب يختلف قد يختلف هؤلاء شيئا وهؤلاء شيئا لكن الكلام على جنس الاقتراح وعدم يقبول تشابهت قلوبهم ولهذا قال تشابهت قلوبهم شفت القول يقول مثل قولهم والقلوب يقول تشابهت فهل معنى ذلك أن المشابهة هي المماثلة أولا لا أبلحنا قررنا فيما سبق أن المشابهة ليست كالمماثلة لأن المشابهة معناها المقاربة والمماثلة هي المساوات ولا ولا <تصفيق> نعم ولا ريب أن القلوب تتشابه وإن تطابقت الأقوال قد يكون في قلوب هؤلاء ما ليس في قلوب هؤلاء من شدة الكفر والعناد ولكن الأقوال تكون متطافقة قال الله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون بيننا بمعنى أظهرنا بان بمعنى ظهر وبين بمعنى أظهر وقولها الآيات جمع آية وهي العلامة المعينة أو المعينة لمدلولها كل علامة تعين مدلولها تسمى آية فالآيات المعينة لخالف <تصفيق> لمن هي آيات الله تسمى آية فآيات الله تعالى هي العلامات الدالة عليه أي معينة له سبحانه وتعالى وقد ذكر آهل العلم أنها تنقسم إلى القسمين آيات شرعية وآيات كونية فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي وكانت آيات لأنه لا يوجد لها نظير في صدق الأخبار وحسن القصص وعدل, وعدل الأحكام آيات الله الشرعية ليس لها نظير من كلام البشر في هذه الأمور الثلاثة وهي صدق الأخبار وحسن القصص لأن جميع القصص اللي في القرآن من سبحين كلها قصص نافعة وعبر عظيمة والثالث عدل وعدل الأحكام لا يوجد لها نظير أبدا مهما وجد مثلا من النظم والقوانين والمثل السائره وغير السائره ما يمكن تجد مثل هذا القرآن إذا فهو آية من آيات الله كذلك الآيات الكونية وظهورها أعظم وأبين لأنه يمكنك أن تحاج بها عقليا من ينكر الله ولا لا مثل إيش نحن مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فهي آيات هذه الآيات جماعة يقول الله أنه قد بيّنها لكن لمن لقوم موقنون الموقن تبينت له الآيات وعرفها والشاك ما تتبين الشاك ما تتبين وعياذ بالله وربما تنطمس عليه ربما تنطمس عليه الأمور ويكون بعد الشك الى مرحلة الانكار لان الشك كما تعرفون مرحلة بين بينما مرحلتين بين يقرار الانكار فقد يكون مع الشك والعيادة بالله يصل الى حد الانكار والشك لا يكفي في الايمان وفي هذا الاية قد بينا الايات دليل على ان الله قد اقام الحجة وعلى أن الآيات ما تنفع كل أحد إنما تنفع من أيقن من أيقن أما من شك فإنها لا تنفع الآيات لو هي الشاهدة وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نعم هذا القول قول يهود نعم قول يهود المدينة لأن السورة المدنية أيها قول الذين قابلوا يعني لا هي عامة لأنه وقال الذين لا يعلمون عامة وقال فعلم الماضي تشمل الموجود في زمن نزول العاين والذي قبله. نعم. هو القمر. نعم. في القمر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قالوا إن أنهم طلبوا آية غير معينة طلبوا آية غير معينة أجيبوا بهذه الآية والذي يهلكون إذا اقترحوا فأجيبوا إذا طلبوا آية معينة وأجيبوا لها فإنهم يهلكون قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يعني معناه أن هؤلاء الذين يقولون لولا يكلمون الله يرد عليهم بهذه الآية إنا أرسلناك وإن للتوكيد. أين اسمها؟ أين نحن؟ اسمها صميم نحن وين نحن؟ نحن نحن اسمها أنا اسمها نأ لكنها حرفت نون فقط لتوالي الأمثال مع أنها حيلا لا تحرف إننا وإننا كشكنا لكن ما تقول اسمها الألف لأن أخشى أن, أن أحدكم يقول اسمها الألف إذ أن الألف لا تكون ضميرا إلا إذا اتصلت بالفعل نعم مثل قالا وقاما وما أشبه ذلك إنا أرسلناك بالحق أرسلناك لمن حذف المرسل إليهم لإفادة العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الخلق إلى جميع الخلق وغيره من الرسل إلى من إلى قومه خاصة ما رسول إنا أرسلناه وقوله إنا أرسلناك بالحق ألب هنا للمصاحبة والملابسة يعني أرسلناك متلبسا بالحق أو أن المعنى حاملا الحق في هذه الرسالة يعني أن أن الآية تحتوي المعاني أحدهما أن إرسالك حق والثاني أن ما أرسلت به حق تمتموا فرق بين المعنين؟ والمعنى يعني ثابتة. المعنى يعني ثابتة. فالرسول عليه الصلاة والسلام رسالته حق وعليه فلباء للملابسة والرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل به. فهو حق ما أرسل به فهو حق وعلى هذا الباء للمصاحبة يعني رسالتك مصحوبة بالحق لأنما ما جئت به حق والحق قلنا إنه ضد الباطل وهو الثابت المستقر فإن أضيف إلى الأخبار فالمراب به الصدق وإن نضيف إلى الحكام فالمراد به العدل المراد به العدل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق في أخباره وفي أحكامه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الظاهر أنه لا يخفى على الجميع أن الحق مقهول ومطلوب من كل نفس أليس كذلك؟ إذا كان هكذا فمن رام الحق وجده ومن أعرض عنه إلى الباطل عوقب بحرمان فهمتم طيب بالحق بشيرا ونذيرا ما مصلوسم عليه بشيرا حال نيل من الكاف فيه أرسلناك المفهور المفهور ونذيرا حال أخرى بواسطة الحرف العطف فجمع الله له بين كونه مبشرا منذرا لأن ما جاء به أمر ونهي المناسب للأمر البشارة وللنحي الإنذار فعليه تكون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام جامعة بين البشرى وبين الإنذار فمن الذي يبشر بها ومن الذي ينذر بها بينه الله تعالى في عدة آيات في سورة الكهف لينذر بأسا شديدا من لدن. ويبشر من المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجل حسن وكذلك قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم مبشر للمتقين الذين يعملون الصالحات ومنذر للد جمع ألد وهو الخصم المعاند هؤلاء ينذرهم في الدنيوية أو الأخوية أو هما نعم هما أو, أو إحداهم لا بد أن يأتيهم عقوبة وإذا قلنا بأن العقوبة تشمل حرمان الإنسان من الطاعة والإيمان فلا بد أن يكون معاقبا بالأمرين الدنيوية والدينية بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في قوله ولا تسأل قراءتان إحداهما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بلا النافية والفعل مبني للمجهور يعني ولا تسأل أنت عن أصحاب الجحيم يعني ما يسألك الله عنهم لأنك بلغت والحساب على من على الله والقراءة الثانية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل على أن لا, لا. ناهية وتسأل فعل مرار مبني للفاعل ولا تسأل أنت أو ولا تسأل أيها المخاطب أو لا تسأل أيها المخاطب ولا تسأل أيها المخاطب والمعنى على, هذه أما على, أما على القراءة الأولى ولا تسأل فالمعنى أنك لا تسأل عنهم وكيف لم يؤمنوا إنما عليك البلاء وعلينا الحساب وعلى القراءة الثانية ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم المراد به الإنذار والوعيد يعني لا تسأل عن أحواله فإنهم في أمر ما يحتاج للسؤال وعليه بالله لأنهم أصحاب الجحيم الجحيم النار وأصحاب الصاحب هو الملازم يعني أصحاب الجحيم أحد يسأل عن حالهم هم في نعيم لفي بلاء لا تسأل لا تسأل عن حاله، فإنهم اليد في حال لا يتصوره الإنسان وهذا في غاية ما يكون من الإنذار لهؤلاء المكذبين المخالفين الذين هم أصحاب الجحيم ثم قال تعالى نعم بشير العلم اشتاق البشير من البشرة البشرة والبشرة مصدر من بشرة البشرة. والتبشير كما قلنا هو أظن مرة علينا لكن يمكنني أذكركم به أيضا أن البشرة والبشرة هي الإخبار بما يسر الإخبار بما يسر ولا تكون في عيد ما يسر إلا أحيانًا وإنما سميت بشرة بشرة لظهور آثارها على البشرة. فإن الإنسان إذا سر تبرق آثار الوشى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه هلقت قمر صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا أمر واضح. يجيك الإنسان مغلد تعرف أنه محزون ويجيك ما شاء الله واجهه تلامع تعرف أنه مصر وقد تطلق البشارة إما تهقما وإما, وإما لعظمها وقعها عليهم بما يؤلم فبشرهم بعذاب عليم أما الإنذار فهو الإعلام بالمخوف الإنذار الإعلام بالمخوف أي بما يخاف منه والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مبشر بما يسر وهي الجنة ومنذر بما يخاف منه وهو النار الذي يضر المشؤوما يتغير من ملا محوج يصدق اشتقاق اللغة أيه نعم،, نعم لكنهما حسب العرف والاستمال ما يقال إلا في مصر لأن كون الإنسان يتغير بشره بما يصره هذا أمر مطلوب يستريح إليه الإنسان وكونه يبشر بأمر يؤثر عليه وإن كان يتغير لكن أمر مكروه فقد جرى العرف لأن البشارة إنما تكون بالأشياء المحبوبة وقد تطلق إما من باب التحكم كما قالوا بعض العلماء في قول فابيسيون بعدابن علي، وإما من باب الحقيقة على أن الجسم أو البشرة تتأثر بذلك. نعم، لأن من حسب المراقبة يعني، من حسب. حسب لكن أصل البشرة إنما توفي فيما يصير. هذا ذريعة. تغ... لأن تغير البشرة بهذا أمر مطلوب ويحبه الإنسان. فلهذا قيلت فيما يصير. وإن كان قد يتأثر بما يؤلمه وبما يخاف منه لكنهما يقال بشرة إما إلا عازب أو أو نادرا ولا يلزم من كون الاشتقاق لهذا المعنى أن يتعدى إلى غيره كما قلنا في جمع مثل المزلفة تسمى جمع الاجتماع الناس فيها ولا تسمى عربة جمعا وإن كان الناس يجتمعون فيها ليس هذا بلازم قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الجحيم هي النار العظيم هي النار العظيمة وهي لها أسمى كثيرة منها النار ومنها الجحيم والسعير وجهنم كل ذلك لاختلاف أوصافها لاختلاف أوصافها وإلا فيها واحدة ولن نعم. نعم ما, ما هو اسمها لكن لكنها في الحقيقة لها قار الشيء يهوي فيها وما هي ما ما ما تسميه ثم قال ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه فبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد ما يمكن يرضون عنك مهما تألفتهم ومهما ركنت إليهم بالتألف ذا بالمودة فإنهم لن يرضوا ولهذا أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه كما بعد ذلك تركهم وخالفهم قال الله تعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أي دينهم يعني ما أنهم لا يؤمنون حتى يكلمهم طيب قولهم أو تأتينا آية من مردها أو تأتينا آية أي حلامة على على على على قوتهم هنا قوله قال الذين من قبلهم مثل قولهم سين هم ايه مثل من يعني بالذين من قبلهم نعم تحفظ يا اخي شيء مما ما قالوا نعم تحفظ شيء مما ما قالوا لموسى أولا نؤمن لك؟ حتى, حتى الله نعم. قوله تشابه قلوبهم صالح من الشبه. ما معنى التشابه؟ قرب شيء من الشيء قولوا قد بيّن الآيات ما موضعها مما قبلها يا محمد إسماعيل قد بيّن الآيات اللي قوم يعلمون موقعها مما قبلها في المعنى تعليل تعليم لإيش شاك. لا. في الرد عليه دعوات. وإنه لا لا جد ولا حن. وإنه فاض عنهم. لما قالهم هذا مجرد تعنيف إلا بقدوين اسماء ولايات. يعني طالوا لقولهم أو تأتينا آية. فقال الله قد بين الآية. يعني الآية جاءت مبينا أيضا. ما في أشكال. يا لا سنافيه للرد عليه. لإبطال قولهم أو تأتينا آية نعم محلية لأنه ليس قيدا فيما قبلها الحال قيد فيما قبلها هذه في السنفية لإبطال قولهم أو تأتينا آية يعني أن الآيات قد جاءت مبينة قوله تعالى إن أرسناك بالحق الباء معناها نعم، و... والمصاحبة ومصاحبة. ما معنى أسننك بالحق؟ أسننك بالقولة؟ في, في شومي قلني يعني أسننك مثبت بالحق؟ إيه. إيش نعم يعني مصاحباً معك الحق و... وكذلك أنت يعني تعمل بحث يعني ملاد ملابسة الملابسة هو المصاحبة فمعنى الملابسة أن رسالتك حق الرسالة حق ومعنى المصاحبة أن ما جئت به فهو حق فتكون الرسالة حقاً وما جاء به هو مرسل به حق أيضا حق. نعم طيب ما هو الحق باعتبار الأحكام عبد الله؟ شيء ثالث هذا ثالث مستقر. حسنت وإذا أضيف إلى أحكام المرابي به نبت عنه أنا أقول نبت عنه عن عبد الله. اللهم عبد الرحمن. طيب وإذا أضيف إلى ال إلى الأخبار لك أنت. الصدق. المراد به الصدق. طيب. أو أن كمن الآية. قولوا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم فيها طراعة عن الشيء. ما هما. لا ولا أسأل. أي. وش الفرق بينهما؟ لا تسألني أنا أنا أنا أنا سألت عن أحوالهم حسابهم على الله لا تسأل فهم في حال إن يرثا لها طيب نحن قلنا فيما سبق أن القراءتين تعتبر يعت... تعتبران معنى تبقى معناه فكأنه يقول لا تسألوا عنهم ولا تقلقوا بهم وأيضا هم في حال لا يحتاجون إلى السؤال عنهم لأنهم قلوا يا ذا بالله في عذاب لا نظير له بصلاة لو طرفون الباب هذا نعم نبدأ الدرس أو نأخذ فوائد. لا اذن الآية نحن من نارها أيها ولا ترضع نفليه وجودنا ايه نبدأ بها نبدأ بها نبدأ بها زين. الفوائد وش نوقفين عليه قل الله المحر قل الله المحر ما <تصفيق> فوائد لا بد ناخذ فوائد لاجل ما إيه. يكثر عينهم من عجز ناخذ فوائجه قال الله تعالى ولله المشتق والمغرب فأينما تولوا ثم ورد الله إن الله واسع عليم يستفاد من آيات الكريمة عموم ملك الله عموم ملك الله لأن المشرق والمغرب يحتويني كل شيء وفيها عموم وجه الله عموم ملك الله ومنها أيضا إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله فأينما تولون فثم وجه الله ومن فوائد الآية أيضا أنه لعموم ملك الله تعالى للمشتق والمغرب خلقا وتقديرا فله الملك المشتق والمغرب توجيها وقد قلنا لكم إن قوله ما ننسق من آياتنا وننسها كلها منها إلى, إلى نسخ القبلة كل التمهيد لتحويل القبلة فكأن الله يقول لله المشتق والمغرب فإذا شاء جعلت اتجاه اليمين وإذا شاء جعلهم إلى اليسار فأينما تولون فتم وجه الله ومن فوائد الآية أيضا جواز الصلاة إلى حيث كان وجهك عند العذر كما فسرها كثير من من العلم بذلك <تصفيق> جواز الصلاة عند العذر إلى حيث كان وجهك ومنها جواز الصلاة في إلى اتجاه مسيرك في السفر إذا كانت الصلاة نافلة وقد فسرت به الآية وآية أيضا ولكن الآية أشمل من هذا نعم ومنها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى لقوله وجه الله نعم ومنها أن, أن الله تعالى له مكان بقوله فثم يعني ثم إشاره إلى المكان لكن أين هو نعم في العلو قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله قالت في السماء وفي يعني إبطال لقول بدعتين ضالتين داهما بدعات الحلولية القائلين بأن الله تعالى في كل مكان بذاته، فإن هؤلاء قولهم باطل يبطله السمع والعقل والفطرة أيضا. والثاني قول النفاة المعطلة الذين يقولون البدع الثانية قو قول النفاة المعطلة الذين يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل على العالم <تصفيق> نعم هذا القول قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا وصفا أشد إحاطة من هذا الكلام بالعدم إن هذا هو المعدوم بالحقيقة هذا هو المعدوم ومن فوائد الآيات الكريمها أيضا إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع وعليم، واسع عليم، واسع في أي شيء كل صفاته واسع على نهاية الله، علمه ما له نهاية، قدرته لا نهاية له، سمعه لا نهاية له. كل شيء من صفاته، فإنه على أعلى ما يكون من الساعة والإحاطة. العلم أيضا محيط بكل شيء. نتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومنها أيضا نستفيد إثبات سمو العلم. نستفيد صفة ثانية. من جمع السمع والعلم من جمع السمع والعلم للإشارة إلى أن علم الله واسع واسع بمعنى أنه لا فوته شيء من كل معلوم لا في الأرض ولا في السماء ثم قال سبحانه وتعالى نعم ومنها انفراد الله بالملك منها انفراد الله بالملك من أين تؤخذ تقديم الخبر تقديم الخبر في قوله ولله المشتق والمغرب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه فله ما في السماوات والأرض كل له قانتون يستفاد من هذه الآية بيان رفو الإنسان وَطُغِيَانِهِ نعم حيث سب الله سبحانه وتعالى هذه السبعة العظيمة فقال إن الله اتخذ ولدا الحديث الصحيح شتمنى ابن آدم وليس له ذلك وكذب ابن آدم وليس له ذلك أما شتمه إياه فقوله إن الله اتخذ ولدا وأما تقريبه إياه فقوله إنه لي يعيدني كما بدأني فهذا من أعظم العدب الله العدوان ففي دليل على طغيان الإنسان من حيث هو وعتوه لقوله اتخذ الله ولدا وهو يشير كما تقدم في التفسير إلى ثلاث طوائف من اليهود والنصارى والمشركون نعم طيب ومنها من فوائد الآية أن الله أبطل هذه الدعوة الكاربة من عدة أول أولا في قوله سبحانه فإن تنزهه عن نقص يقتضي أن يكون منزها عن اتخاذ الولد أولا يعني. لأن اتخاذ الولد يقصد به <تصفيق> الإعانة, إيه نعم. الإعانة ودفع الحاجة أو بقاء العنصر والله تعالى منزه عن ذلك ومنزه أيضا عن المماثلة ولو كان له ولد لكان ما الله وثانيا أبد الله هذا الدعوة بقوله بل له ما في السماوات والآرض والمملوك لا يكون ولدا للمالك حتى إنه شرعا إذا ملك الإنسان ولده ماذا يكون؟ يعتق عليه يعتق عليه فالمملوك ما يمكن يكون ولدا للمالك فالله خالق وما سواه مخلوق فكيف يكون مخلوق ولدا للخالق و. الوجه الثالث مما من طال هذه الدعوة أن جميع العباد كل عباد اللي في السماء والار كل له خاضعون دليلون والولد لا يكون له مثل ذل العبد إذا كان الجميع عبيد الله كيف يكون أحد منهم ولد الله هل يذل العبد أمام أبيه كما يذل العبد أمام سيده ها؟ لا ومنها الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أي مبدعهما فالقادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق إنسانا بلا أف نعم وهم يقولون أن ما له أب فأبوه هو الله. فيقول بديع السماوات والأرض فالقادر على بحيهنا قادر على أن يكون له ولد لا قد أن يكون له أن يخلق إنسانا بدون أب كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الوجه الخامس إذا قرى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومن كان هذه قدرته فهل يستحيل عليه أن يوجد ولدا بدون أب؟ لا يستحيل فإذا فبطلت شبهتهم التي احتجوا بها على أن عيسى ابن الله. شيف. نعم. كله قرئون. نعم. يعني شمل العقلا والعقل. نعم. قام العقلك ثم العقل. التعليق عن؟ الآن انتهينا من الأدلة التي أفضل الله به هذا الدعوة الكاذبة نرجع عادل الفوائد من هذه الأدلة من من هذه الآية اولا امتناع أن يكون لله ولد امتناع أن يكون لله ولد وش الدليل الوجوه الخمسة هذه الوجوه الخمسة وثانيا ينوم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله بل له ما في السماوات والأرض ومن الفوائد أن الله لا شريك له في ملكه من تقديم الخبر له في السماوات والأرض ومنها أن القنوات يطلق على معنى المعنى العام والمعنى الخاص فالمعنى الخاص هو قنوة العبادة والطاعة قنوة العبادة والطاعة كما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجلا وقائما نعم هذا قنوة ايش على ضاع الشرعية، وكما في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وكما في قوله عمار مكنث لربه واستجد وركع مع رقيه، والثاني قنوت الذل العام. وهذا شامل لكل من في السماوات والأرض كما في هذه الآية كل له قانتون حتى الكفار قانتون لله حتى الكفار بهذا المعنى قانتون لله سبحانه وتعالى ومنها عظم قدرة الله سبحانه وتعالى شنو في بدع السماوات والأرض إنها مخلوقات عظيمة ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى لأن هذه السماوات الأرض على نظام بديع عجيب قال الله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوته هذا النظام الواسع الكبير العظيم ما يختل ولا يتغير على مر السنين والأعوام أشدل عليه على قدرة بالغة باهرة وحكمة عظيمة أيضا بالغة حكمة عظيمة كل شيء منظم كل شيء منظم تنظيما بديعا متناسبا ما يصطدم شيء في شيء فيفسده ولا يغير شيء شيئا شيئا فالكل سائر على حسب ما أمر به قال الله تعالى وعوحى في كل سماء أمرها إذن بديع السماوات والأرض يستفاد منها القوة والقدرة والحكمة نعم ومن فوائد الآية نعم نعم. نعم. ومنها أيضا أن السماوات عددا. أن السماوات عدد. لأن الجمع يدل على العدد. فكم هي سبع. وهي كما قال الله تعالى طباق طبق. الأمثال كي بخلق الله سبع سماوات طبقا. بعضها فوق بعض وقد دل القرآن والسنة وإجماع المسلمين على أن السماء جرم محسوس نعم وليس كما قال أهل الإلحاد إن الذي فوقنا عنوغ لا نهاية له إن هذا كفر اللي يؤمن بهذا يكفر يعني كافر بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين ومنها أيضا أن أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء لا يعجزه شيء ولا يمتنع عن أمره شيء لقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومنها إثبات أن القضاء نوعا قضاء قدري وقضاء شرعي القضاء قدري مثل هذه الآية إذا قضى أمرا أي قدره كونا وخلقا فإنما يقول له كن فيكون والقضاء الشرعي كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه شرعا ولا قدرا شرعا لأنه لو قضاه قدرا ما أشرك أحد لعبد الناس كلهم الله فهو قضاء شرعي والفرق بينهما أن القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع يعني قد يفعله المقضي عليه وقد لا يفعله والقضاء الكوني لا بد أن يفعله ولا بد أن يقع في عليه. لا بد أن يقع في المقصي عليه. كما أنني الآن ذكرت الفرق بين قنوت القنوت العام والخاص. أن القنوت الخاص يحمد عليه القاند والقنوت العام لا يحمد عليه لأنه ذل الله عز وجل كونا طيب ومن فوائد الآية إثبات القول لله قوله فإنما يقول له ومنها أن قوله بحروف ها لا قل ما فيها قل ما أنه كن كن هذه حروف ومنها أن قول الله مسمون فإنما يقول له كن وله صريحة في توجيه القول للمقول له ولولا أنه يسمع ما ما صار في توجيهه له فائدة ولهذا يسمعه يسمعه الموجه إلى الأمر فيمتدل نعم ومنها أن الجماد خاضع لله سبحانه وتعالى حتى الجماد وجه ذلك لأن قوله ذا قضى عمرا فإنما يقول له كن فيكون يشمل الأمور المتعلقة بالحيوان والمتعلقة بالجمال فالجمال إذا قال الله له كن كان، نعم ومنها من فوائد الآية أنه ليس بين أمر الله بالتكوين وبين كونه تراخي ما في تراخي فليكون على الفورية ينتوحد صحيح من قوله فيكون بالفعل والفات هذول على التعقيب الترتيب التعقيب نعم هنا الله تعالى يحس الشيخ يحس إيه نعم يحس دي حقيقي. إيه حقيقة نعم على الأمانة عن السنوات حقيقة نعم حقيقة ما في إشكال طيب فإنما يقول له كن فيكون من الذي خالف في أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت الأشاعر لا الجامعية ما خالف قالوا كلام الله بحرف وصوت لكن كلام الله مخلوق مهم من صفاته والمعتزلة كذلك لكن الأشاعر والكلابية والماتريدية كلهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأن الحروف والأصوات عبارة عن أو حكاية ولهذا قال بعض محققيهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة في الكلام فرق ما بيننا وبيننا فرق لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق مخلوق لكن هؤلاء يقولون المعتزل يقولون أنه بين دفتي المصحف كلام الله ولا وأولاك يقولون عبارة فكان الكلام فكان المعتزل في هذه الناحية خيرا منه كانوا خيرا منه في هذه الناحية لأنهم يقولون هذا كلام الله وذاك يقول موكلا من الله هذا عبارة عن والكل اتفقوا على أن ما بين تفتيه المصحف فإنه مخلوق فالمهم أن أن أهل السنة وجماعة مؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما بصوت وحروف وأنه مسموع ولكن إذا قال قائب كيف يمكن أن نتصور هذا ونحن نقول إن الله ليس كمذل شيء وأنتم تقولون إنه بحروف قلنا نعم الحروف هي حروف، لكن كيفية النطق وحقيقة النطق بها أو القول نعم هل يشبه نطق المخلوق وقوله ما يشبهه فمن هنا نعرف أننا لا نكون مشبهًا إذا قلنا إنه بحرف وصوت لأننا نقول صوت ليس كأصوات المخلوقين بل هو حسب ما يليق بعظمته وجلاله. ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابع قلوبهم. يستفاد من هذه الآية أن أهل الباطل لا يعارضون الحق إلا ببعض لأن كوننا, كون الآيات تأتي على حسم الترحيم هذا وش تعمل واستكبار وإلا فالمقصود وش المقصود المقصود ثبوت الرسالة بالآيات ثبوت الرسالة بالآيات سواء اخترحوها أم لا ثم إنه لو جاءت الآيات على مقتراحه ما؟, ما وإي رواية يعرّض ويقول سحر مستمر سحرتنا بالأول وسحرتنا بالتالي ها طيب إذن أهل الباطل لا يمكن أن يعارض الحق إلا بباطل وهذا يقوي صاحب الحق على ثبوته على ما عنده وعلى إنكاره للباطل لا تتزعزع ما دون تعالى حق إن على الباطل كل ما عندهم هذا ومنها وصف من لم ينقد للحق بالجهل قال الذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون كل إنسان يكابر الحق وينابذه فإننا فإنه أجهل الناس فإنه أجهل الناس وبهذا نعرف أن من سمى هذا العصر عصر النور نعم وكأن هذا الكلام يقتضي الحصر فهو خاطئ قل مخطئ خاطئ خاطئ لأن هذا العصر الحقيقي هو عصر الظلم إلا من أنر الله قلبه عصر نور حقيقة وعصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا عصر نور أما عصر الأهل كل جهد كله عناق كل استكبار والعيان بالله ومنها أن المشركين يقرون بأن الله يتكلم بحرف وصوت نين لو لا يكلمنا الله ولو كان الكلام كما قال الأشعار بالنفس ما كان لكلام الله لا فائدة لأنه في نفسه ما يسمعونه فالمشركون يقررون بأن الله يتكلم لأن حقيقة الأمر ما يمكن تثبت الشرائط بدون أن نثبت كلام الله إذا أن الوحي هو كلام الله إذا أنكرنا كلام الله كيف يثبت الوحي نعم ومنها أيضا أن ما من رسول إلا وله آية لأن قولهم أو تأتينا آية هذا مدعى خيرهم إذ أن من لم يأتي بآية لا يلام من لم يصدقه قلنا لا رجل مثل يجي لمن أنا عارفه من بني جنسه، يقول أنا رسول الله آمنوا بي وإلا قتلتكم واستحلفت نسائكم وأمارة نطيع ولا؟ لا. ما نطيع. ولو, ولو أننا أنكرنا كنا غير ملومين. لكن الرسل تأتي بالآيات ما من رسول إلا أعطاه الله تعالى من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. فالله تعالى ما يرسل الرسل ويتركهم بدون تعيين أبدا. نعم اهلا بك طيب امه بيت نعم استكبر ها استكبر حتى لا لا او او تاتينا عين نقول جئناكم ايها المباطله استكبروا ما جربوا شيء يركعون جميعاً ماذا؟ رأي؟ أكبر آية هذا التحدي لهم إنه يرکعون جميعاً ثم لا ينظرون إني توكلت على الله, ورحمة الله هذا ومنع منهم ما ما ناره كذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوال أهل الباطل تتشابه كذلك. قال الذين من قبلهم مثل قويا، فأنت لو تعمَلَ الدعاوى الباطلة التي رد بها المشركون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من زمنه إلى اليوم، لو جت أنها متشابه متشابه، إذا رأوهم قالوا إنها أولئك الظالمون واليوم يقولون للمتمسكين بالقرآن. والسنة هؤلاء رجعيون هؤلاء درويش ما يعرفون شيء نعم قال ومنها تشابه قلوب الكفار لقوله تشابهت قلوبهم ومنها إبطال دعوى قولهم أو تأتينا آية في قوله قد بينا الآيات ومنها أنه لا ينتفع بالآيات إلا من غزقهم الله العلم العلم النافع فإنهم ينتفعون ومنها أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا لأنه إذا ازداد علمه ظهر له من آيات الله ما لم يظهر لغيره ولهذا قد بينا الآيات لقوم يعلمون نعم لقوم يوقنون نعم أنا حسب لقوم يعلمون لكن لقوم يوقنون إذن نعود عن التفسير الأول نقول بينا الآيات لقوم يوقنون الإيقان والتصديق من غير شك والتصديق من غير شك تصديقا لا شك معهم فكلما إنسان مؤمن فإنه يتبين له من آيات الله ما لم يتبين لغيره وكلما ازداد الإنسان إيمانا تبين له من آية الله ما لم يتبين لغيره فيستفاد من الآيات الكريمة أن كل مؤمن فقد تبينت له الآيات ويستفاد منها أيضا زيادة العلم بالإيمان لأن من آيات الله هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الوحي من آيات الله فكلما كنت مؤمنا تبين لك من هذه الآيات ما لم يتبين لغيرك فبالإيمان يزداد العلم الإيمان يزداد العلم قال الله تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفضوا ليستيقن الذين أتتابوا ويزداد الذين آمَنُوا إِيمَانًا نعم وكلما كان إنسان أكثر إيمانا كان أكثر علما وكلما زاد علمه ازداد إيمانه فهما متلازما نعم نعم نعم لكن إذا ازداد العلم عن إيمان ازداد بالإيمان ثم قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم من هذه العالة الكريمة يستفاد ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إنا أرسلناك ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وليس الذابن وليس ربًا لأن الرسول ما يمكن أن يكون له مقام المرسل وأيضا هو غير كذاب لأن الله قال إننا أرسلناك فأكده بأنه ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق ومجتمعة على الحق بقوله بالحق، وهو العدل في الأحكام، والصدق في الأخبار، والحسن في القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب؟ ومنها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مترممة لأمر ونح، وتبشير وإنذار لقوله: فسيراً ونذيرا وقلنا إن البشار في مقابلة من في مقابلة من فعل المأمورات فيتضمن تضمن أمرا يبشر فاعله لتوابه والنذار لمن فعل المحذورات فتضمن محذورا وإنذارا لفاعله وهكذا شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام متضمنة الأمرين أن الأمر والنهي يعني إيجابي وسلبي والحكمة من ذلك ظاهرة وذلك لأن الإنسان قد يهون عليه في الأوامر ويشق عليه ترك المنهيات فلو كانت الشريعة كلها أوامر ما تبين لنا المحنة او الابتلاء في استطاعة الإنسان كف نفسه ولا لا يعني بعض الناس يهون عليه انه يفعل لكن ما يهون عليه ان يترك فكانت ال... فكان الابتلاء بالأمر والنهي وبعض الناس يهون عليه أن, يفعل. ان يترك لكن لا يهون عليه ان يفعل لا يهون عليه ان يفعل مفهوم فكان الابتلاب الأمرين جميعا الشيخ الكبير يهون عليه ترك الزنا قل لا يهون عليه ترك الزنا ولكنه ليس كالشاب الذي لا يهون عليه ترك الزنا قد يكون ترك الزنا بالنسبة للشاب صعبا وشابقا ولذلك أبتلنا المو... الناس بهذا وبهذا فالمهم إذن أن الابتلاء لا يتم إلا بت... بتنويع التكليف قلنا لا وهذا من علينا كثير وقلنا مثلا الصلاة تكليف بدني والزكاة تكليف مادي، والحج تكليف بدني لا ما لي مهم مهم لأسف لكنه غالبا يكون في مال ما يصل إليه الإنسان إلا بمعنى والصيام كف الصيام كف لا ما هو فعل الإنسان ما يفعل شيء بس يترك شيء فهو كف كف عن محبوب كف عن محبوب لكن الصلاة والزكاة إيجاد إيجاد فلذلك صار فيه ابتلاء كل كل الأركان الخمسة فيها ابتلاء بالفعل والكف ما يتم الانقياد إلا بهذين الأمرين بفعل المعمور وترك المفقود نعم ومنها أن وظيفة الرسل الإبلاغ وعن وليس مكلفين بعمل الناس لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وعلى القراءة الثانية نستفيد فائدة الثانية وهي شدة عذاب, شدة عذاب أهل الجحيم أقول يا رب أصحاب الجحيم لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ثم قال تعالى ولن ترضى عنك الأهود ولا نصارى هذا ممتدى الدرس نعم أسطوب الطلبين رسول مكتب على المكتب السور طلبية خبر طلبية نعم لو رسول مكتب ما مات فهو رسول مكتب عيسان نعم لكنه أمامه من ينكر أمامه من ينكر فيثبت أمام هؤلاء المكذبين أنه أرسل وقد ذكرنا لكم فيما قبل أنه قد يؤكد الشيء لا باعتبار المخاطب ولكن باعتبار أهميته قد يؤكد الشيء باعتبار أهميته يوق الخبر إبتدائياً ويؤكد نعم ولكن باعتبار أهميته نعم حكم الواقع الذي يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا نعم. هؤلاء متداع هؤلاء متداع نعم لأن السلف قالوا غير مخلوق منزل غير مخلوق فهؤلاء م... مخالفون الإنسان ما نجعلهم متدينة لا لأ لأن الجميع يصلحون بأنه مخلوق. إذا بحثت عن هؤلاء جميعاً لا يعني ما ما في ما هو مين؟ وربما إن الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء يشير إلى قوم معينين. يعني في ناس معينين يتسترون إذا سؤلوا يقولون ما نقول كذا ولا كذا. والإمام أحمد يفهم من هؤلاء أنهم كانوا يقولون بأنه مخلوق. لكن يتسترون بإظهار التوقف فالواقفة قد يكون في بعض الأوقات مثل المنافقين يتسترون بالإخفاء أما بالنظر إلى نفس القول بغير اعتبار القائل فلا شك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق لأن المراتب ثلاثة ثلاثة من يقول إنه مخلوق ومن يقول إنه غير مخلوق ومن ومن يقف قد يكون توقفه الرعاة من ظهور الدليل عنده مثلا فلا يمكن أن نجعل من قال إنه مخلوق أو من قال إنه غير مخلوق من سكت كمن قال إنه مخلوق نعم شر مقيم لا, لا لا لا المفوضه في جميع السفاه هو رحمه اكر الإسلام حسام انه نقولهم من شرق اقوال اهل البتول الح اللي يقولون اننا نفهم بالمعنى في سكتها كلها ولا على شكل دوله ان قولهم من شرق اقوال اهل البتول نعم قوله ورث اصحاب الجحيم حكم على هؤلاء يا قالوا هذه الأشياء بأنهم أصحاب الجحيم. بهذا <تصفيق> في الآية كان يعني يشير أن مسلم أنه لخر فيهم فلا داعي للواثق. نحكم عليه على, على من قال بهذا أنهم أصحاب الجحيم. كان الحكم عليه بأنهم يحتمل ما قلت وعنهم لما أوجس منهم ومن بتركهم أو يحتمل أنه مثل القول فلا تحزن عليهم. ولا تكون في ضغِمَمْكُمْ، يعني معناه لا ت لا لا تحزن من هذا، ولا ت نفسك إياهم، نعم، فإنك غير مسؤول عنه، أو يسلي في قوله ولا تسأل عن أصحاب التحيه، يعني فإنهم وإن كذبوا وضيقوا صدرك، نعم، وأحزنوا فلا تسأل عنهم سنعذبهم، <تصفيق> إنما ما في الآية يعني الدليل لا يحتمل غيره أن المراد أعرض عنه. صحيح تحتمل ما قلت إن الرسول إن الله يقول اتركهم ولا تسأل لكن يحتمل معنى آخر أن هذا فيه تسلي الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحسن ولا يضطه به. أنا أقول شيخ نرتهب هذه الأشياء. هو نعم قال إنهم صعب الجحيم. هي نعم. ونعم قال إنهم صعب الجحيم يعني معنى تسليته له ألم أنا لا ت... لا تبعث من